وإن خفتم ألا تقتفوا في اليسامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وتلاش ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملك أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن قبل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبَنَاتِ الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغْنَ أَشُدَّهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَنَفَدَتْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نطيب مما ترك الوالدان والأغربون وللنساء نصيب مما ترش الوالدان والأطربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه يَا بُنَيَّ قُمْ فِينَهُ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذَرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَقُلْ قَوْلًا سَدِيدًا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوطيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كن نساءا فوقت نسير فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويل لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه سدث من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من اللَّهِ إن الله كان عليما حكيما ولكم نطف ما ترك أزواجكم إن لم يكن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوطين بها أوديك وَلَهُ النُّصْفُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النُّصْفُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ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 من بعد وصية يوقي بها أو لي من غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعطي الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب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 وَالَّذَانِي يَفْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاهْجُومَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ أَجَهَلًا فَتُوبُوا ما ينتوبون من قريب فأولئك فأولئك ينتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما. ولئن تسوّب للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنني تبت الآن قال إنني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتذرا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلت النتاء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموه النفعة أن تكرموا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداه النفر طارا فلا تأخذوا منه شيئا تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَقْدَمْتُم مِّنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ما قد سلف ان كان فاحشة ونقسا وساء سبيلا فتدري عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّذِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وأمهات, وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّذِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نائكم التي دخلتم بهن وربائكم التي في حجوركم من نائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإن لم تكونوا دخلت بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلبكم وأن تجمعوا وأن تجمعوا بين الأُختين إلا ما قد زال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 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ مُؤْمِنًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ وَبَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ثانكحون النبي أهلهن، وآتون أجرهن بالمعروف، وآتون أجرهن بالمعروف في محصنات غير متفحات ولا مستخذا في أقداس.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 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالفاطل إلا أن تكون إجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم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 وللنتاء نصيب مما اكتسبت واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوذهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أضعنكم فلا تبروا عليهن سبيلا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 إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وان تقوم ما ولقهم الله وكان الله بهم علما إن الله لا يظلم من طال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتم له أجر عظيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعطوا الرسول لو تستوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مضاءا ولا سفر او جاء احد من الغائط أو لا مستم أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا طعيدا طيبا فامتحوا بوجوهكم وأيديكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَّفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّبِيِّ نُوحٍ أُوتِينَا نُصْبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحذفون الكلمة عما ويضعه ويقولون تمعنا وعصينا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 ولا إلَّا عَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَلَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلَ أَن نَّطْمِتَ وَجْهَهَا فَنُرْدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا فَنَأُدُّهَا عَلَى أَجْبَارِهَا أَوْنَ الْعَنَا كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّدِّ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا إِنْ هُمْ إِلَّا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا كَفَى بِهِ إِسْمًا مُّبِينًا أَنَّمَا تَرَى إلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَقَطَعُونَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ يَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَعْمَلْ عَمَلاً فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيرُهُم مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ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 إن الله يحمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله ما يعظكم به إن الله كان سميعا بطيرا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 ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموه إن الصوت يريدون أن يتحكموه إن الصوت وقد أمروا أن يكفروه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 فكيف إذا أصابتهم مطيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا ثم جاءوا كي يحبون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا أولئك الذين لَيَقُولُنَّ الله ما في قلوبهم قُلْ عنهم وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ كَانُوا يَقُولُونَ افْتَرَيْنَا عَلَيْكُمْ أَكَاذِبَ قُلْ بَلْ سَمِعْتُ اللَّهَ وَالْمَلَائِكَةَ يُسَبِّحُونَ ولو أنهم اظلموا أنفتهم جاءوا كفستوا الله واستوفر لهم موسول فاستوفر الله واستوفر لهم موسول لا وجد الله توار رحيمًا فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَمْفُسِهِمْ حَرْجَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي تَسْلِيمًا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن لا أجر عظيم ولا دينا من فراط مستقيم وَمِن يُطعِ اللَّهَ وَالْوَسُو لَفَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ الْنَّبِيِّ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 قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أقبكم تقبل من الله لا يقول أنك أن لم يكن بينكم وبينه ما ودنت يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما هل يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وما يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نأتيه أجر عظيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الزجال والنساء والولدان الذين يقولون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 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطابون فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 وقالوا ربنا لما كتبت علينا الفتال لولا أخذتنا إلى أجل قريب قر متع الدنيا قليل والآخرة خير لمن استقى ولا تهلو نفسي لا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 وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطعر رسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيرا ويقولون طاعا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 ولولا تضل الله عليكم ورحمته لستبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرضي المؤمنين عسى الله أن يكف الذين كفروا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 وقيت وإذا قييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 وَأَجْدُ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُنَّ تَوَأَاءٍ فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي ثَبِيتِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَخُذُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا ولا تصدق منهم وليا ولا يو ولا نصير إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاء إنكم حصرت خدومهم حصرت خدومهم أي يقاتلونكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم تبيلاً ستجدون آخرين يريدون أن يأملوكم ويأملوا قرمهم كلما ردوا إلى الفتنة أركثوا فيها فإن لم يعتدلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فقذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقيسموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم تلقاء مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطايا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِ مُؤْمِنَتِ وَدِينٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَن يَصْدَقُوا فَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِ مُؤْمِنَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْتَةٌ فَدِيَةٌ مُتَلَمَّتٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ وَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ صَيْامٌ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقاء إليكم السلام لست مؤمناً ولا تقولوا لمن ألقاء إليكم السلام لست مؤمناً تبتون عربا الدنيا فعند الله مغامر كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون طبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفتهم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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ نَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ كَغَائِبِينَ فِى أَنفُسِهِمْ قَالُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ قَالُوا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ وَتَسْلِيمُهُمْ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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستضيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ نَعْشَوْهُ وَلِيَذْكُرُوا اسْمَ حَتَّى إِذَا سَأْتُهُمْ فَأَلْقُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَالْتَحِطَاءَ طَائِفَةٌ قُتِلُوا لَمْ يُقْضُوا فَلْيُضَرُّوا مَعَكُمْ ولتأف طائفة أخرى لم يطلوا فليطلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمسعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة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 فإذا قضيتم الصلاة فاركروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنا منتم فأقرموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موطوتا ولا تهلوا في بزراء القوم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 ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ إن الله كان بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ مَاتُوا سُقِطُوا ۚ بَلْ هُمْ حَيُّونَ عِندَ رَبِّهِمْ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 ما يستوفي لله يد لله وفور الرحمى، ومن يكتب إثمًا فإنما يكتبه على نفسه، وكان الله عليما حكيمًا، ومن يكتب خطيئة أو إثم ثم يضم به فريء. صَوَافِيَ ثَمَلُهُم تانَ وَإِسْمًا مُبِينًا وَلَوْلاَ ظَنُّ اللهِ عَلَيْكَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّطَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ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 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتراء نرضاه الله فتوف نؤتيه أجرا عظيما وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ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 المريدا لعنه الله وقال لاستخذا من عبادك نصبا مخروضا ولأضلا نهم ولأمنيا نهم ولأمر نهم فلا يبتغون آذاا الأعام انهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر قرانا مبين يعدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان الا مورا اولئك ماواهم جهنم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 ليس بأماليكم ولا أمالي أهل الكتاب مين يعمل سوء أي يجز به ولا يجز له من دون الله وليه ولا نصير.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 وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاسْتَغَفَرَ اللَّهَ إِذَا رَاهِنَ قَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَاِسْتَعِينُوا في النساء قل الله إِلَّا فيهن وما وَلَا عليكم في الكتاب شَيْءٍ في في مَّا تُرِيدُونَ وَلَا تَسْأَلُوا عَن مَّا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ فِتْنَةٌ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وتضربون أن تنكحوهن والمتضعفين من الولدان وأن تصوموا لليتاما بالقفق وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما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 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتستقوا فإن الله كان رفورا رحيما وَإِيَّا تَفَوَّقَ يُغْنِي لَهُ كُلٌ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ أَعْلَىٰ حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ رُصِّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكم أن تتقوا اللَّهَ وَإِن تَكُوْفَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ رَّيْحًا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَأَدِ اللَّهُ وَكِيلًا إِيَّا شَأْءٍ يُزِيدُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْكُفِ أَخْرِي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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقفق شعداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا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 ما زادوا كفرًا لم يكن الله ليؤفر لهم ولم يكن الله ليؤفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشري منافقين بأن لهم عذاب أليم. الذين يستخفون الكافرين أولياء من أيذّعون عنهم العزة فإن العزة لله جميعاً، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفوا بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا في حديث غيره.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 وَإِن كَانَنَّكَ فِي نَصِيبٍ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إن المنافقين يقادعون الله وهو قادعون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كتا لا يراؤوها الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضرم الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 إلا الذين تابوا وأطلحوا واعتصموا بالله وأخلقوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وتوفي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم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 الله كان عكوا قبيرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يستخذوا بين ذلك تبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفزقوا بين أحد منهم أولئك ذو فنؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فَقَدْ سَعَلُوهُمْ تَأَكَّبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَلِنَاللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ كُمْ مَتَقَدُّرُ الْعِلْمِ مِمْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَةُ فَعَذَوْنَا عَن ذَلِكَ وأتينا موتا سلطان مبينا وصنعنا سقهم الطور بمساقهم وقلنا لهم من خل الباب سجده وقلنا لهم لا تعبدوا في السبت وأخذنا منهم وأخذنا منهم مساقا غليظا فبما نقضهم متاعهم وكفرهم بآيات الله وقصنهم الأنباء بغير حقيقة وقصنهم الأنباء بغير حقيقة وقولهم قلوبنا غلٌّ بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يخمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ كِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِيُّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً فَبِهُ الْمِنْ مَنْ أَلْفِينَهَا رُحْضَنَا عَلَيْهِمْ قَيِّبَةً أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِضَدِهِمْ وَبِضَدِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كثيرا وَاَخْرَجْنَا مِنْهُمْ جِبَالًا قَدَّرْنَاهَا لَهِيَ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ ضِعَافًا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَزَيْتُونًا وَنَخِيلًا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِتَشْرَبُوا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مَّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ أَئِذَا كُنْتُمْ تُؤْتُونَهُ أَجْرًا عَظِيمًا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونت وهارون وسليمان وأنسينا داود دبورا وعُثُلًا قد خصصناهم عليك من قبل وعُثُلًا لم نخصصهم عليك وكلم الله موتا تكليما وعُثُلًا مبشرين ومؤذرين لأن لا يكون من الناس على الله حجة بعد روت وكان الله عزيزا حكيما لَهِمُ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ كَمِيدَةٌ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 لي يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ول الملائكة المقربون، وَمَن يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَجْزِيذُهُمْ مِنْ جَزِيهِ وَأَمَّنَ الَّذِينَ سَنَكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجْزِيذُونَ لَهُمْ وَلَا يجدون لهم إِلَّا الَّهِ وَلِيَهُ وَلَا نُطِيعُهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَتَيُدْخِلُونَ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَسَظْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ ظِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ خُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ مُرْءٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا لِفْتُ مَا تَرَكْ وَهُوَ يَلِثُهَا إِنْ لَمْ ي فإن كانت أثنتين فلهما تدل ثاني مما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنفس يبين الله لهم أن تضلوا والله بكل شيء عليم